موقع رياض القرآن والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عاده فوفى حِسَابًا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللقيء يوشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب وَمَا توم بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها إذا أخرج يده لم يكد يراها وَمَن لَم يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا لها <تصفيق> من